وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ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 وَالْيَقْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمُ الرِّيَّةَ ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُ اللَّهَ فَالْيَتَقُ اللَّهَ وَاللَّيْقُوْلُ قَوْلاً سَدِيدَةً إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْمَتَمَعَضُلَنَ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارَ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرَ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 وإن كان رجل يورث كلامة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضام وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم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 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يسوءون من قريب فاولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 وَإِمَّا تَرِدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَأَتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ طַيْفًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَخَذْتُمُوهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نُكَحَ آبَاؤُكُم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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي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 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينفح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ من فَضْرِبُوهُنَّ مُنْكِحَاتٍ بِالْمَعْرُوفِ محصنات غير مسافحات غير مسافحات وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْتَحْفِظُوا حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 تنبو كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما خفض الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله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 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع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 ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرين. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنصقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم علماء إن الله لا يظلم إصقل ذرة وإن تكو حسن التغيير ضعفا ويؤتم الدهن ه أجر عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنوبا إلا عن سبيل حتى تغتسلوا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 من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أذبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله نفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء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 أولئك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّذَا يُؤْتُونَ سَلَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلٍ فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمُ الْكَنْعُوِيْمَ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصريهم نارا كلما نضيجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم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 وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولِ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُ اللَّهَ تَوَابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ ذِينَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِنَ الْقَبِيضَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا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 ولهديناهم صراقا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو هافروا جميعا وإن منكم لمن ليبق ان فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله عليه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معه شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي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 من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول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 وَإِذَا حَيَيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الَّلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا يَجْنَعُنَّ أَنْ كُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِي وَمَن أُصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا تَنَا لَكُمْ فِي مُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم, جاءوكم حاصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم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 ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه ودمه مساله الى اهله ودمه مساله الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم متاقدية مسلمة إلى أهلها فدية مسلمة إلى أهله, أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله علي من حكيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورضض الله عليه ولعنه ولعنه واعذله عذابا عظيما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 قَامِلَ فَمَنَّ نَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ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 فإِلَتُمَا أَن تُمَثَّقِينُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ تَكُونُونَ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 ومن يكسب اثما فاننا يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو او اثما ثم يرميه بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا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 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى نولهم ما تولوا ونصله جهنم وما شاءت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 وقال لا تتخيرا من عبادك نصبا مفروضا ولأظنّهم ولأؤمن أنهم ولا أمرا لهم فلا يبستك أن الأنعام ولا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 فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُغْلَبُونَ قِرَاءَ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا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 التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين, والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً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 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلًا بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم الذين يتخذون الكافرين أولياء.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 وكان الله سميعا علما إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفو قدير إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله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 فَقَدْ سَأَلُوهُ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ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 وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 وَأَمَّن لَّنَسْتَنَكَفُوا أَسْتَكْبَرُوا فَيُعْذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ عَدُوٍّ اللَّهِ وَلِيَهُ وَلَا نَصِيرًا إِيَّاكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ خَدِجَا أَكُمْ بُرْهَانٌ مِن رَّبِّكُمْ وَأَزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا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 فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما تعرف وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حر الأنسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم